يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يضغمون وَضَرَبَ الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رضدا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 ون سو پل پی وشکریا میں تم و مد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 وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب نليل نو نو اوس ہم سب چلو سو ابھی سم تابُون دَعدِ ذَالتَ وَأَفْوحُ إِ وََبَّكَ مِن دَعْهَا لَفُح إِ إدَرَهِي مَكَانَأُ م تَ قانتَ لللهِ حَن فَو وَلَم يَكُ مِنَ الْ چیرل نومی دے وح دے پیستتی دُنیا چل چیل میم اولا أَن التَّبِعمِلََّ إِباهِي مَحَانفَا وَماَا كانَ مِنَ المُشتين إِ م جُلَ السَّبتُ على الذي نَقتَلَفُوفِي وَإِن رَبَّكَ لا يَحقُُ بَينَهُم يَوومَ القامَةِ فِي مَا كانَوا فِيهِ يَفْتَلِفُون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 وَلَئِن فَتَحْتَ لَهُمْ لَيُوسُنَّ الْأَرْضَ وَلَيَكُونُ لِلصَّابِرِينَ نَصْرًا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ